ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك ندو مغفرة للنات على ظلهم وإن ربك ندو مغفرة للنات على ظلهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفوا أولئك إن عليه آية من ربهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيظ الأرحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان ثوان دَرَّ وَالْقَوْمَ وَمَنْ شَهِرَ لَهُمْ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يديه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فانا لا مرد له فانا لا مرد له وما لهم يرجونه من, دونه من هو الذي يريكم البرط خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرثل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد